قرأنا في بعض الصحف أن زوجة تزوجت أربعة رجال بعقود مكتوبة في وقت واحد فما حكم الشرع في هذه العقود هذه العقود لا يصح منها إلا العقد الأول فقط لقوله تعالى في المحرمات والمحصنات من النساء أي المتزوجات والله أعلم